الحمد لله الذي شرح صدور أهل الأسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلها أحدا احد فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد أن محمدا أهده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا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 قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وكنا في المرة الماضية مررنا على الإسناد وذكرنا ما فيه من اللطائف الإسنادية الحديثية وكنت وعدتكم في المرة الماضية أن نشرح التحويل تحويل الإسناد ومتى أو أين نضع حرف التحويل حاء لكن الحقيقة يعني عرض لي يعني عرض لي عارض فلم أستطع أن اكتب هذا على لوحة إن شاء الله أرجو فيما يأتي أن أفعل ذلك لكن انا نتمم الكلام على الاسناد على رجال الاسناد كما وعدت في المحاول التي ساتحرك من خلالها في شرح كل حديث وقد ذكرت في المره الماضيه أنها سبعه انها سبعه محاور اول الكلام يكون عن شيخي البخاري رحمه الله في هذا الإسناد الشيخ الأول هو محمد بن سنان العوقي نسبة إلى العواقة وهي حي من الأزد نزل فيهم فنسب إليهم وهذا الشيخ وثقه الإمام يحيى بن معين والدار قطني وزاد حجة طبعا ألفاظ التعديل على درجات التعديل اللي هو الثناء والمدح والجرح هو القدح لما نقول الجرح والتعديل يبقى نعرف إذا عدلنا فلانا يبقى إيه قبلنا حديثه ولابد أن يكون لهذا تعديل صيغة كما سيأتي إن شاء الله والجرح كذلك في أقصى وأقسى درجات الجرح وانتنازل يعني أو الأخف إلى الأشد والتعديل الأعلى إلى الأدنى يعني الاثنين عكس بعض فإذا قال يحيى ابن معين ثقة فهذا درجات من درجات الجرح لكنها ليست أعلى الدرجات إنما أعلى درجات التوسيق التأكيد إما بمؤكد لفظي أو معنوي كأن تقول فلان ثقة ثقة تكرر الكلمة لا تكريل لفظي تكريل معنوي أن تقول ثقة حجة أو ثقة حافظ لأن كلمة الحجة أو كلمة الحافظ ذيت تساوي كلمة ثقة فكأنك أكدتها بلفظ آخر يحمل نفس المعنى يبقى ثقة هذه درجة عالية الأعلى منها أن تكرر لفظ التعديل إما لفظا أو معا وفي بعض العلماء كأحمد بن حنبل كيحيى بن عين أيضا يجعلون الحجة فوق الثقة خيلا للإمام أحمد عبد الوهاب ابن عطاء ما تقول فيه قال ثقة فقال سائله حجة قال ويحك انظر ماذا تقول الحجة يحيى القطان يبا كده الحجة فوق, فوق الثقة لأنه وثق عبد الوهاب بن لكنه أنكر أن يكون حجة الإمام الدار قطني رحمة الله عليه أحد الكبار في علم الجرح والتعديل هنا حتى تعلم معنى الكلمة كلمة التعديل لابد أن تعرف طبقات علماء الجرح والتعديل من فوق من لأن إذا قال ابن حبان مثلا ثقة ليس كإذا قال أحمد نفس الكلمة ولا أبو حاتم الرازي نفس الكلمة لا إبا أنت لا تعرف طبقات علماء جرح والتعديل عندنا ثلاث طبقات طبقة المتشددين وطبقة المتوسطين وطبقة المتساهلين عشان لو مر بيك أي تعديل تعرف تحط هذا التعديل في مكانه طبقة المتشددين يعني الذي يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين متشد زي ملون ما يخرش المي. إذا وثق رجل من المتشددين راويا فشد به يديك مين بقى طبقة المتشددين؟ ابن معين وأبو حاتم الرازم والنساء تمام؟ دول عينة يعني. وطبعا يحي بن سائل القطان وعمر بن علي الفلاس دول محطوطين في طبقة المتشددين وعلى فكرة المتشددون ضد طبقات يعني إلا أنا سميتهم دون أصعب واحد فيهم أبو حاتم الرازي يقول الإمام الذهبي في أبي حاتم الرازي إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد يديك به فإنه لا يوثق إلا صحيح الحديث وقد قال في طائفة من رجال الصحيحين صدوق برغم أن الجماهير والثقوق لكن يشح عليه أن يقول ثقة فإذا قال مثل أبي, أبي حاتم فراوي ثقة يبقى خلاص الرجل قفز القنطار وقال في ترجمة, أي يعني في ترجمة أبي زرعة الرأسة قال يعجبني كلام أبي زرعة في الراوي يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح خلاص حتى في طبقة المتشددين برضو ممكن تقول أشدهم طبقة المتوسطين اللي هو لهم نفس هادئ في الحكم على الرواه على رأسهم عبد الرحمن بن مهدي أحمد بن حنبل أبو زرعة الرازي الدارة قطني ابن عدي دول عندهم ايه نفس هادئ في الحكم على, على الرواه أما المتساهلون فابن سعد محمد بن سعد صاحب الطبقات والعجلي وابن حبان ومسلمة بن يعني إيه ده على سبيل المثال ممكن تلحق بطبقة المتشددين واحد كمان أو اثنين وكذلك بكل طبقة يمكن أن تلحق بها بعض الرواة بعض النقاد الذين لا أذكر أسماءهم فالإمام الدار قطني من طبقة المتشددة ماذا كده أو المتوسطة يعني عندما يقول ثقة ويزيد حجة يبقى كلامه معتمع فإبراهيم ابن المنذر وثقه ابن معين وكذلك وثقه الدار قطني وقال حجة يبقى زود حجة على كلمة ثقة يبدأ رقود نقال في ثقة نية ثقة حجة أما الإمام أحمد فلم يكن يرضه ومر من المرات ذهب إبراهيم عفوا هذا, هذا إبراهيم بن المنزق نتكلم عنه في محمد ابن سنان العواقيل هو أول شيخ البخاري في هذا الحليل وكذلك وثقه ابن حبان وثقه مسلمة ابن قاسم أما أبو حاتم فقال صدوك الصدوك عند أبي حاتم تسوي, تسوي ثقة ما نقول نبقى يعني إسعاد يضن على الله ويشح عليه أن يقول فيه ثقة إذا قال صدوك تبقوا مدعيات كويس معدى من مين؟ أنها مرة من أبي حاتم الرازي هذا الراوي الثقة توفي سنة 322 وجزم أبو عاصم النبيل جزم ابن أبي عاصم إنه مات سنة 2323 يبدأ أول, إيه أول راوي في الإسناد وهو مشيخ الإمام البخيري رحمة الله عليك. محمد ابن سنان قال حدثنا فليح تمام يا فالح فليح ابن سليمان فليح ابن سليمان هو ابن المغيرة أبو يحيى الأسلمي المدني ده من طبقة الإمام مالك وابن جريد وابن عيينة وهذه الطبقة يعني. ضعفه يحيى ابن معين وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة وقال ابن عذي هو عندي لا بأس به ووثقه الدار قطني وقال الحاكم إن السابور صاحب المستدرك اجتماع البخاري ومسلم على إخراج حديثه في الأصول يؤكد أنه يعني قوي وأن القلب أميل إلى رواياته طيب على ضوء الطبقات السادقة هنشبى من الذي ضعفه من الذي وثقه ضعفه ابن معين دا من ايه شددين وابو حاتم والنساي كمام وابو زرعة طبق المتوسطة خلاص وثقه الدار قطني طبق ليه المتوسطة وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به ده طبق ليه المتوسطة جميل والحاكم النيسابوري ذكر أن البخاري ومسلم احتج به في الأصول يعني في الأصول الإمام بخاري عنده حاجة اسمها الأصول والمتابعات وهي أظهر عند الإمام مسلم من البخاري يعني عشان تطلع ما رواه البخاري في المتابعات والشهادة تبذل مجهودة بخلاف مسلم مسلم يبدأ الباب بالحديث القوي الذي يحتج به هو الأصل يعني ثم بعد ذلك يذكر أحاديث الطبقة الثانية التي فيها بعض كلام وعادة ما يذكر السياق الطبقة الأولى إنما في الطبقة الثانية كثيرا ما يحيل يقول بنحوه أو بمثله وقليلا ما يذكر لفظ الطبقة الثانية خبص؟ لأن المعول عنده الاعتماد إنما يكون عند الطبقة الإيه؟ الأولى. أنا عندي فليح بن سليمان أكثر رجال الطبقة الأولى في الجرح والتعديل ضعفوه ووثقه واحد من الطبقة المتوسطة وقبله ابن عدي أيضا نفس هذه قال هو عندي لا بأس به السؤال لماذا يخرج البخاري لبعض هؤلاء الرواة الذين تكلم فيه من نقاد كما ذكرت مرار في دروس مصطرح الحديث وفي هذا الدرس فيما مضى أن الإمامان يتخير من حديث ذلك الراوي ما لم ينكروه عليه يعني فليح بن سليمان داخل صحيح البخاري غير فليح بن سليمان خارل صحيح البخاري ليه؟ لأن البخارية رحمه الله لما سمى كتابه الجامع الصحيح اشترط على نفسه أن لا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا فإذا كان هناك بعض الرواب ممن يهم في بعض ما يروي يعني ليس على الاستقامة الكاملة فالبخاري رحمه الله ينظر في رواياته هل توبع على هذه الرواية أم لا وهل هذا من صحيح حديثه أم لا فإذا رأى ذلك خرج لهذا الراوي ولا يكثر من التخريج له خلي بالك من ذي برضه لا يكثر من التخريج له إنما ينتقي من أحاديثه ما لم يهم فيه أو ما تابعه عليه للثقات عشان كذا العلماء كالذهب وغيره يأتي على راوي المسألة فيه كلام فيقول هذا الراوي قفز القنطرة قفز القنطرة يعني أخرج لو الشيخان يعني ما تتكلمش في روايته داخل الصحية عايز تتكلم في رواية خريف الصحية ماشي رواية لهذا الرواي لفليح رواها أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنساء والترميز والماجا روا له الداريمي روا له أحمد روا له ابن خزيمة بن حبان ماشي عايز تقول هذا الرواي روايته منكرة ماشي طبعا ما ستثبت الدليل أنها منكرة بس بقى إيه خارئ الصحيح يبقى إذن رواية الرواة المتكلم فيهم داخل الصحيحين لها حكم بخلافها خارئ الصحيحين الكلام ده لابد أن تستويبوه لأنني أنكر الحقيقة على من ينظر في أسانيد الصحيحين يمسك إسناد البخاري ويقول إسناده ضعيف أخرجه البخاري لا ولا حتى تقول إسناده صحيح أخرج البخار العلماء يعتبرون هذا يعني عيبا مرة كنت في مسجد لأبو العزايم وبعدين لقيت حديث متعلق خارج المسجد ليل أنا بصليش أبو العزايم معهم وصليت فأبو العزايم لكن الحديث مكتوب ببنت عريض ومتعلق خارج المسجد عشان اللي ما يشتري التفرق يبقى فضيحة يعني حديث أبي سعيد الخدم اللي هو ايه في صفة الخوارج يكون يعني قوم يخرج, يخرج, يخرج من ضئ ضئ هذا اللي هو الرجل الجد الخوارج الكبير رجال يحكروا أحدكم صلاته إلى صلاته صيامه إلى صيامه الحديث الذي تعرفونه وبعدين في الآخر قالوا صفهم لنا يا رسول الله قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم يعني هدوهم وإيه فوق الكعبين يعني اللي هو في الاختصار يعني تمام إذا لقيتموهم فاقتلوهم ما هو دا اللي كان علي جمعة قاله بور سعيد طبعا أنا كدب وشفت كلكم الخطبة اللي أنكر على الشاب وقال له انزل يا منافق يا مش عارفين الكلام ده فأنا قيل هذا الحديث إن لقيتهم فاقتلوه اللي احنا عشان حتى نعيلي عدد السكان شوية المهم بعد الحديث ده ما خلص مكتوب تحته رواه البخاري وبإسناد صحيح طبعا لا البخاري ولا من النجار حتى ابن النجار دراوي له ذي لتاريخ بغداد يعني ما بوله شكده من دماغي ولا أي حد روى روى الزيادة دي طويلة اللحاهم قصيرة نزرهم وعدين الجاهل تتم مجاله كما يقال التقت حق علاقة البطان يعني وكتب رواه البخاري بإسناد صحيح طبعا لم تجري عادة العلماء أن يقول رواه البخاري بإسناد صحيح أو لا لا الحقيقة أنا من بعد هذا التفصيل أنكر على من ينظر في أساني صحيحي ليه؟ لأنني كما قلت لكم الشيخان يتخيران إبالاء إشكال إذا رأيت راوية من الرواة الصحية وطالعت كتابا من كتب الجرحة التعليزية مثل تهديب كمال للمزي أو مختصرات المزي مثل تهديب التهديب للحجر تهديب التهديب للذهبي أو الأشد منها اختصارا مثل الخلاصة بتاع الخزرجي والكاشف للذهبي وتقريب التهديب للحجر لا لو ذكروا الراوي بالضعف وهو في الصحيحين لابد أن تستصحب القاعدة التي ايه ذكرتها لك هذا فليح بن سليمان والإسناد التاني بقى في التحويل قال البخاري حدثنا حدثني إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر الحياة من شيوك البخاري إبراهيم بن المنذر الحزامي ابو اسحاق المدني وثقه ابن معين من الطبقه الايه المتشدده والدار قطنيه المتوسطه وابن حبان المتساهله طبقه ثالثه وقال النسائي ده من ايه من ليس به بأس معاشاً أفضل أكرر معكم كده لحد ما تحفظه هذا سيسهل علينا الكلام فيما بعد مش هنعيد نعيد كل مرة تمام يبقى أنا عندي وثقه ابن معين من الطبقة وقال أن السائل لا بأس به من الطبقة المتشددة وكذلك وثقه الدارقوني وابن حبان من الطبقة المتوسطة والمتساهدة. وقال صالح ابن محمد جزرة وأبو حاتم صدوق صالح جزرة دعنا فكرة من الطبق المتوسط كمان وهو صالح ابن محمد سموه جزرة لحكاية وحاكم المحدثون ربنا يعافيكم منه إذا مسكوا واحد له لقب لا يتركونه أبدا بل ساعات ينزأولوا لقب كده طبيعة المحدثين يعني صالح محمد لقبه جزرة وهو الحقيقة بلقبه أشهر يعني في كتب الجرحة التعديل يقول لك وقال جزرة وحاسي ما يجبش سفن أو قال صالح جزرة كان مرة بعض المشايخ يملي أحاديث فكانوا وقفوا عند حديث الخرزة وإما أنه قطع التحديث وتاني مرة يكمل أو أنه قطع التحديث وساق كلام آخر ثم رجع لليه الحديث الذي وقف عنده وبعدها نقول له إحنا كنا فين بقى وإفنا فين فصالح ابن محمد قال كنا عند حديث الجزرة مسكوا هلوى يبقى صالح جزر. طبعا هو صححها وحديث الخرزه صححها وخلاها ايه وخلها فدي ال القاب والمحدثون الى هذا صنفوا كتبا في الالقاب في الالقاب زي مثلا سختويه نفكويه زنجويه ها سمويه او زنجوي فيموي يعني جماعة النحا والمحدثون النحا يقولون وي أما المحدثون يقولون أوية إسحاق ابن راهوية المحدثون هكذا إيه ينطقونها أما أهل اللغة يقولون إسحاق ابن راهوية وقد أنشدوا في في هذا أشعارا لضبط هذه الكلمة أهل مثلا أنشدوا أو أنشد بعضهم وكان يكره نفطوي نفطوي ده كان إماما لغويا كبيرا وكان في نسبه يكرهو كده فواحد كتب أشعارا يذم نفطوي فقال رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في أبلغ رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل أبلغ ولدي كلهم من كان في جبل وفي سهل بأن حوى أمهم طالق إن كان نفطوية من نسي أو يعني أنشدوا لي الأبيض دي عشان أوية اللي وإيه إنك أنت تسلك مذهب لي المحدثين في هذا والذين قالوا ويه برضو واحد شتم نفطوية برضو مسكين قال من سره أن يرى فاسقا فألا يرى فاسقا من سره أن يرى فاسقا فليجتهد أن يرى نفط وي أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه ما هو نفط؟ بنزين يعني، جاز، سلع نفط، وي وي، وي، وي، يا لهوتي يعني, يعني أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه فهو ديب تباية زي ألقاب المحدثون علشان خاطر بقى يضبطوا هذه الالقاب عملوا كتب في المساله دي ومن اقرب الكتب الينا كتاب نزهه الالباب في الالقاب للحافظ ابن حجر العسقلاني وابن الجوزي له كتابه في الالقاب وابن منده أيضا له كتاب في الايه في الالقاب تمام فصالح جزره وطبعا الالقاب دي فيها احيانا اللي ما يكونش عنده كتب دي ما يعرفش اسم الراود يعني لو لقيت في إسناد من أسانيد مثلا حدثنا غندر الجميع المشاهدين بالحديث يعرفوا غندر أو حدثنا بندار برضو المشاهدون يعرفون بندار لكن أي واحد مبتد في الحديث ما يعرفش إلا من من بندار ولا من غندر بندار اللي محمد بن بشار شيخ البخاري المسلم وإنما لقب ببندار بندار الميزان يعني يعني رجل الضابط الحافظ الرواية عنده زي الميزان أو من حصل علم شيوخ بلده ثم أخذ علم الإيه؟ الآخرين غندر اللي هو محمد بن جعفر شيخ الإمام أحمد وشيخ محمد بن شربر هو محمد بن جعفر من أوثق الروات عن شعبة الذي لقبه بغندر ابن جريج ابن جريج المكي كان محمد ابن جعفر غلباوي بالتعبير بتاعنا يكلم كتير ويعمل هيصة كده فكان كل شوية ابن جريج يقول له اسكت يا غندر غندر أي المشاغب بلغة أهل الحجاز المشاغب اجس يا مشاغب فنصر طراما سماه لقبه بغند إيه فصار إيه الرواه يقولون غندر ولكن سبحان الله الإمام أحمد ما كان يحدث ما كان يقول غندر أبدا يقول حدثنا محمد الجعفر ليه لأن كلمة غندر المشاغب يعني حيث اللقب مش كويس يا فالإمام أحمد كان يعني وارعا جدا في التحديث عن هؤلاء العلماء فالذي صالح جزراء والذي ساقنا إليه إلى إعطاء إلي طرف من الألقاب عند المحدثين طيب أبو حاتم الرازي من طبقة متشددة قال صدوق صدوقا بحاتم تساوي ثقة تمام وسيمر بنا أيضا إن شاء الله أن ابن معين إذا قال ليس به بأس يعني ثقة برضو لكن مجدينا ابن معين كل ما يقول ليس به بأس بثقة لا احنا سنفرق في بين هذا وهذا ان شاء الله فيما يأتي من كلام ابن معين اما الامام احمد فتكلم فيه ويابراهيم ابن المنذر ذهب ليسلم على الامام احمد فلم يرد عليه السلام لأن الإمام أحمد كان له مذهب في من زار ابن أبي دؤاد هذا الشيطان اللعيف ابن أبي دؤاد ده أحمد بن أبي دؤاد ده صاحب محنة خلق القرآن وهو الذي ناظر العلماء وكان مع المأمون المعتصم يناظر علماء السنة وكان سببا في سجن كثير منهم بل في قتل كثير منهم وهو الذي تبنى هذه القضية قضية خلق القرآن وناظره الإمام أحمد مناظرات كثيرة وغلبه جميعا فيها وكان سببا في تهييج المعتصم على الإمام أحمد حتى أن المعتصم وهذه من أكبر سوقاته ليته ما فعل أنه نافح عن قضية خلق الخرآن وابن أبي دؤاد أدخلها في عقله المعتصم أنت عارفين مشهور جدا فتح عامورية وكل منهم معتصماه ومش أسوأ ما فعل المعتصم وكانت كبيرة من الكبائر وليس صغيرة أنه تبنى قضية خلق القرن الكريم ومن سوء ما فعل أنه جلد الإمام أحمد بيده يعني لم يكفيه ذلك العتل الزنين اللي اسمه عجيف تعرف عجيفي ده كانت إيده تكنك ده اللي كان بيدرب يعني لو حط ييده على كتف واحد يمعمل كواه على طول ومال بقى لو ضربوا كف بقى ولا مسك عصايا ولا نبوت وضربوا به عجيفي ده بقى هو اللي كان بيضرب الإمام عحمد فالمعتصم من شدة غيظه على أحمد وثباته بسبب ثباته يعني كان كل عجيف شد قطع الله يدك اضرب أوي ده مش ضرب ده وبعدين مش عجبه مش عجبه الضرب ده نزل وقال معلمك الضرب طبعا المعتصم ما يعرفش يضرب زي عجيف هبدا ده معتصم كده وعجيف هدت جميزة كده وضرب الامام احمد واخد له ويرجع على كرسي ثاني قول يا احمد خف بقى قول ما, ما اصحابك قالوا علي بن المدين واحمد بن معينه جميع قال تحت تهديد السيف كانوا هيضربوا يطيروا رقابهم تلخصوا في المساله دي الامام احمد ده كل الذين اجابوا في المحنه قاطعهم حتى يحيى بن معين رفيقه وصديق ضربه وحبيبه وكان يعني الإمام أحمد يجل يحيى بن معين جدا ولا يناديه إلا بكنيته يقول ما تقول يا أبا زكريا في كذا وكذا ومرة ألقي عليه إسناد فكان في رأيه كده الإمام أحمد مش عارف الدرجة بتاعته ما عرفش حاجة عنه يعني فقال ليت أن هنا أبو زكريا قال له رجل وماذا تفعل به قال ويحك إنه قد أحسن هذا الشعب عشان كده دايما يقول عليه إمام الجرفة التعديد فرغ حياته ونفسه لتتبع أحوال الرواه والسفر إلى بلادهم وسؤال أهل البلد عليهم وسؤال أهل الأفاق عليهم ودون كل هذا وذكر رأيه أيضا من خلال استقراء السنين هذا الرواب رحمة الله عليه حتى أن كثير من الرواب حبوه. كان مكروها يعني مرة يحكي أحد الرواب أظن مش عارف عباس الدولي يمكن اللي حكى المسألة دي قال جاء رجل أو شيخ مصري إلى بغداد بغداد كان فيها أحمد محمل ويحيد معي فطبعاً ده واحد غريب جاي من مصر بيبازال فاكهة بالزفر لأن انت عشان تسمع عن هذا الرأي وانت ببغداد لازم تروح فين ترحل إلى مصر هو بشحميه ولا حميه جاء إليك تبقى فرصة برضاً بعدو مصروف ها ياخد كل اللي عنده ف كان استاجر دارا وجلس فيها الباب طرق الباب مين قال له فلان ادخل كان الشيخ ده ايه لكن كده مريح يعني مضطجع كان مضطجعا قال له ادخل. دخل طرق الباب مين احمد محمد داخل والشيخ ايه على هيئته فلان مين ادخل حتى طرخ الباب من قال يحيي بن معين أم معدول عوضة عدد في جنسته كانوا يخافونه بسبب لسانه إذا قال فراوي ضعيف خلاص أسقط رأس ماله إذا قال فيه ثقة فكانوا يخافوا منه حتى شجاع ابن الوليد أحد ما ابن معين وأحمد كان مر أحمد بن حمل وابن معين ماشيين في الطريق وبعدين لقيا هذا الشيخ شجاع ابن الوليد فابن معين بيقول له إيه؟ بقول له أيها الشيخ اتقي الله ولا تدع ابنك يحدثك دي مصيبة سودة دي ابنه يلقنه ويحدثه بل مش حافظ الحديث تاهم. دايب ضعيف على طول أحمد بن حمل قال أما أنا فاستحييت وتنحيت ناحية بعد عنه وشجاع ابن الوليد من قدماء أصحابنا ده كلام أحمد بن حمل فقام الشجاع دعا على يحيى بن معين هل تقول ابني اللي يحدثني يعني أنا كأننا ضعيف وابني عمالي ولقيني الحديث فما تحملش المزايل فدعا على مين على أحد معين قال له إن كنت كاذبا فعل الله بك وفعل ما قال شيء يفعل قال فعل الله بك وفعل يقول لمن أحمد بس كم بهدين بقى قال أظن أن دعوة الرجل أدركته ليه لأن يحمعين أجاب في من أجاب في فتنة خلق القرآن كانوا أكتلي فشو برغم الصداقة القديمة والحميمة بين الإمام أحمد وين يحيد معين لما أجاب يحيا في الفتنة وكلهم رجعوا على فكرة لما وضعت الفتنة وأوزارها يحيد معين وعلي بن مدين كلهم رجعوا على جماعة نحن نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر تضرب عنقه ويصير ماله فيئا وتبين منهم امرأته ورغم توبة هؤلاء إلا أن الإمام أحمد الحنبل لم يغفر له هذا فدخل يحيى معين على الأحمد الحنبل وهو مريض فسلم عليه فلما راه الإمام أحمد أدار وجهه إلى الجدار إدل أفايع وأعطاه ظهرة تمام فجعل يحيى يعتذر ويقول عرضنا على السيف والمسألة كيت وكيت وكيت وكيت لم يرد عليها أحمد فخرج ابن عين ويقول أوف زعلان حتى أنه رأى الله عز وجل يقبل التوبة ونحن ما قلنا القرآن مخلوق ونحن نعتقد أنه مخلوق لكن واحد عرض على السيف لكن الإمام أحمد لم يحتمل هذا لأي عالم بل ونهى ابنه عبد الله ابن إمام أحمد أن يأخذ عن أحد ممن أجاب في الفتن ولكن يعني الإمام أحمد تجاوز مع عليم مدين فروى عنه في مسنده نييفاً وستين حديثاً يعني عليم مديني هذا يعتبر من طبقة أحمد أحمد روى عنه. ولم يحذف أحاديث علي بن مديني من مسنده بل أبقاها كما هي وإن كان يعني لم يكثر عنه للمسند يعني في حدود 28 ألف حديث بالمكرر روى عن علي بن في هذا المسند المبارك نيفا و60 حديث فإبراهيم بن المندر كان عدى كده سلم على ابن أبي دواء قال له السلام عليك إزاي بقى يسلم عليك فلم يرضه أحمد طيب هنا هنتعرض لقاعدة مهمة وهي إذا تعارض جرح وتعديل أحمد من أهل طبقه؟ متوسطة متوسطة ليه إيه؟ نفسها هادئ منصف يعني خلاص؟ يعني يكثر في كلام الإنصاف لم يرضه أحمد ده يعتبر من الجرح القادح في الروي لا لأن رواية الضاوي مبنىها على شيئين إذا خرجنا براهم يبقى الجرح غير قادح مبنى على ثبوت العدالة ثبوت الضبط ولذلك كان الصواب قبول رواية المبتدع الثقة الضابط حتى لو كانت الرواية تؤيد مذهبه خلوا بالكم من هذا الكرام لأنه مهم يعني متشيع يروي حديثا في فضائل أهل البيت يبقى الحديث ده يؤيد مذهب المتشيع ولا لا آه. لو كان الراوي ضابطا حافظا وروا رواية تؤيد بدعته نقبل هذه الرواية ولا نردها عليه حتى لو كان من الغلاب هذا الصحيح وهناك من العلماء من يردون رواية الغالي في البدعة في زي بدعة شيئة لكن الروافض قل أن تجد فيهم ضاب أمينا ثقة صدوقا ضابطا قلة أن تجد فيه لأن الروافض شر من واطئ الحصى يعني التشيع الزنان هو أن تقدم عليا على عثنان بس لكن لا تقترب من الشيخين أبي بكر وعمر كان المتشيع أنه يوقر أبا بكر وعمر لكن كل المسألة يقول كان عليهم أولى من عثنان. بس كده إنما الروافض قاتلهم الله أن يؤفكون بيكفروا أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ويكفرون بطبعا عمر بن العاص وخالد بن الوليد ولا سيما معاوية ده في جهنم وبيس المصير ها؟ ويتدينون بذلك ومنهم من بدعته كفرية منهم بدعته كفرية الذين يعني يتوسلون بعلي واستغيثون به او يقولون ان الرسالة كتنزل لعلي ولكن اخطأ جبريل واعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام وها كذا ده دول كافر خارجين من ملم بعد اصحابنا بيحكي له انه كان الشهر اللي فات في الصين وبعدين الرجل له مصنع بيجيب ناس حملين يعني يشيلوا البضاعة من مكان ويحملوها على السيارات وبتاع الكلام ده فجاب جماعة كده يشتغلوا فسمع الواحد منه يشير السندوق يقول يا علي ويشير السندوق حطها البتادي فمعاجبه مش كلام ده كل ما يقول يا علي يمشي وعد يلتمس بقى واحد يتق الله يعني فواحد جاله قال له بص بقى إن أنا مشيت نزل كلهم عشان بقوله يا علي أنا عايز واحد سني يقول لي أيها إلا الله يا الله قال له أنا جابوا يحمل السندوق يا الله يحطها العربية يا الله يحطها العربية بعد ما خلص هو بديه لعوج رفتاته قال له بصراحة أنت عجبتني أول أنك أنت ما تقول علي زي يوم. قال له لا دي علي دي أنا سيبها للتئيلة يا ابني اللزينة دي أنت طرعت أكثر من يا الله ها؟ خفيفة إنما علي لا يجيل تئيلة لما يكون بقى يجيل حاجة دي يقول يا علي عشان يلحى علي علي يحملها عليه ولا يرفع عنه بعد العيب والخال دور الروافض بقى لايه اللي هم شرم من وطئ الحصى من كل طائفه ومن انسان واحد لا احنا عندنا بقى ايه يعني في الجهر قبول الروايه قانونها بالضبط الكامل العداله إذا كان الراوي ثقه ثبتا عدلا وكان متشيعا ويروي في فضائل أهل البيت نحن نقبل رواية زي مسلم ما قبل رواية عبيد الله بن موسى في علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق دام من أشرف وأجل ما روى ماروية في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام؟ ومع ذلك عبيد الله بن موسى كان شيعيا محترقا وهو من مشايخ البخاري البخاري روى عنه مباشرة أما مسلم فروى عنه بواسطة تمام كده؟ إذن إذا تعارض جرح وتعديل أيهما نقدم نقدم التعديل إذا كان الجرح مبهما أو غير مؤثرا في الضبط والعداد طيب إبراهيم المنذر الإمام أحمد أبى أن يرد عليه السلام ليه؟ قال لك زار ابن أبي دؤاد طيب زار ابن أبي دؤاد تضره؟ لا تضر في ضبطه ولا تضر في ثقته ولا في إتقانه ولا في دينه غلطا اه أو احنا كنا نفضل ان اهل السنة لا يذهبون هذا المبتجع اه ماشي ولكن ده من باب الزجر بالهجر وليس لو ايه أصل في وليس لو تأثير في اصل إيه في اصل الرواية لكن الساجي قال له مناكير له مناكير اذا جرح مفسر لكن الحقيقة الساجي متأخر دين امروح نمر اثنين إن كلمة له مناكير لا تساوي أن تقول منكر الحديث خلوا بالكم الكلام له مناكير يعني رواياته على الاستقامة بس له شوية, شوية مناكير عايزين نعل الحديث ده اثبت أنه من مناكير إذا معرفت تثبت أنه من مناكير هي بدأ من الروايات المستقيمة لهذا الضرور تعرفين الحديث إنما الأعمال والنيات فيه راوي اسمه محمد ابن إبراهيم التيمي الذي يروه هذا الحديث عن القمر من قص الليل قال الإمام أحمد له مناكير طب حديث إنما الأعمال والنيات مقبول ولا مردود مقبول حد من الدنيا كلها ضعفه أبدا بل أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث طب ما القول أحمد له مناكير نودها فيه قالوا ليس هذا من مناكير له آه لكن إثبت أن هذا الحديث من مناكير خلاص ليس من مناكير. زي ما قلت لكم إيه ينتقي من أحاديث ليه أره ما لننكره عليه. أما منكر الحديث فتلك صفة لازمة للراوي إنما له مناكر يعني بعض روايته منكرة مش كلها إنما منكر الحديث فكل روايته إيه كل روايته منكرة فده فرق بين الفعل والاسم الاسم يصير كالسمة للراوي ويصير كالعلامة لهذا الراوي فإذا إعراض الإمام أحمد رحمه الله عن إبراهيم المدر لا يضره في روايته ولا يضره أيضا في دينه خلاص؟ وهنا على فكرة برضه في نقل للخطيب بغداد الخطيب لما ذكر حكاية إعراض أحمد عن السلام, عن السلام عليه وقول الساجي له مناكير شوف الخطيب يقوله يقول هذه الحكاية عن زكريا بن يحي الساجي وبعد ما نقل قول الساجي له مناكير أجاب الخطيب إن المناكير من جهة شيوخه المجهولين يبقى خلاص الخطيب عرفنا لو قبلنا كلام الساجي له مناكير يبقى دا من قبل شيوخه المجهولين يبقى حل القصة دي كلها إنك تعمل إيه تنظر في شيوخ إبراهيم بن المنذر لقيته مجهول واجدت الرواية منكرة يبقى من الجاني في هذه الرواية الشيخ المجهول وليس إبراهيم بن المنذر كده السلم إيه إبراهيم رحمة الله عليه هلال بن علي طبعا محمد بن فليح أيضا اللي هو شيخ إبراهيم ابن المنذر قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول كان يحيي بن معين يحمل على محمد بن فلية يعني يحمل يتكلم فيه يتكلم فيه فقلت لأبي خلوا بالكم من السائل ابن أبي حاتم عبد الرحمن من المسؤول؟ أبوه أبوه اللي هو مين به؟ أبو حاتم الرازي من الطبقة الأولى هو على رأس الطبقة الأولى كمان يعني هو إيه؟ أكثر المتشددين في الطبقة الأولى فأبو حاتم الرازي قول أن يحد معين كان يحمل على محمد المثلين ابنه قال له تما تقول أنت يا أبي نعمل الأباء قال ما به بأس ليس بذاك القوي زغدوا غيره يعني ما عدووش ما عدد سالب خدش قال ليس به بأس ليس بذاك القوي تحس أن فيه التعارض ما بين المسالتين ليس به بأس فيه يعني وليس بذاك القوي فيه الطبقة أو الكلمة دي عند أبي حاتم الرازي معناها إذا روى محمد ابن فليح حديثا ولم يخالفه أحد يبقى ليس به بأس ادلو زأل يمشي يعني. تمام؟ أما إذا خولف ولو كان المخالف مثله حنتوقف في روايته حد ما نشوف حد يسنده يعني كده يعني يعني ابن أبو حاتم له كلمة ممكن تشبه هذا سؤل عن الله فقال بين يدي عدل يعني ايه يعمل له كده بيناد العدل يعني مشيه ليه لان الراوي كانه اخذها من, من بعض الاحاديث فيما يتعلق برب العالمين تبارك وتعالى اذا عامل الراوي اذا عمل ابنادم بالعدل اهلكه يمشيه ويقبله اذا عمله ايه ها يعني لما يقول بقى ينادي عد يعني فيبقى ليه يقول ليس به بأس لي ليس بذاك القوي يبقى لم يحمل عليه حملا واضحا كما فعل مين كما فعل يحيى ابن معين رحمه الله وفي نفس الوقت وثقه الدار وهو من الطبخ المتوسطة وثقه أيضا ابن حبان وهو من ايه من الطبقة المتساهلة يعني هذا الراوي حسن الحديث اختصاراً كده هذا الراوي حسن الحديث هلال بن علي شيخ بقى فليح ابن سليمان هلال بن علي من صدر التابعين حتلاقي اسمه هلال بن علي وهلال ابن أبي ميمونة أيضاً وهلال ابن أبي هلال كل دول هو هلال ابنه ابن علي. أخرج البخاري له ثلاثة أحاديث في صحيحه وروى له الجماعة فروى له شا... عفوا شركه الإمام الترمذي شرك البخاري في حديث من هذه الأحاديث الثلاثة التي رواها الإمام البخاري عن هلال ابن علي عطي ابن يسار تابعي متفق على ثقته وقد عن كثير من الصحابة ومخرج الحديث النهائي لو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا ما سنفرد له الحلقة القادمة كلها ان شاء الله تعالى